117. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 118. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 119. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 110. ولو شاء الله مقتتل الذين من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 117. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 118. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فصام لها، والله سميع عليم.